وشضر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لفصلي المعلل ين المعل ماوين لحاشكا لدراسي أجناسي علل كصيوضي دا جنس لأجناسي علل يباس كدوى شيخ أحمد محمد شاكر هنا بيتي يشتى خالي حاوتام السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله جالي واهي الراوية الجل راوية كان لناو سنة ذكاء جاليق ناوي شيخك إهانة جاليك يش نع عن رجل جاليك تجهيل شيخك ياكات يعني تسمينا كا وذكرينا كا جاليق ناوي إهانة فمشرفته هو كارك له كاركان دل أكويكا أو حديث حديثة كما علو لايان معل لايان معل يعني عليك تياها كحديث أبي شهاب حديث أبي شهاب نك حديث ابن شهاب حديث أبي شهاب أبو شهاب شنوي عبد ربه عبد ربه ابن نافع عن سفيان الثوري، عن حجاج بن فرافصة، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعا المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم، بكسر خب وبفتحش هدو كان خب وخب لئيم، لكي لشوية لي تماشى ليرى بسنده ناوتي حجاج كري فرافصاء لكي هو يحيى ابن أبي كثير سند كثير هي كإمام حاكم رواية كدوى بسنده وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن حجاج أم حجاجة فراف كريفرافصية عن رجل أو كاتا جهل شيخه يعني لم يسمي لم يذكر اسم شيخه عن أبي سلم فذكره فذكر الحديث كابو سببي سببي علي أم حديثة ويك عليك حديث ابي شهاب يقصد به ان ابا شهاب بيوت ابو شهاب الحنات حنات او يك حنوط لخوي بديان لا ذا ين حنوط بفروشه حنوط اوي قلاوك ك عاده بو مردوكاتك عترك النساليه او ابي تريح حنوط كحديث أبي شهاب أبي شهاب سببي غلطك يا يقصدون أن أبا شهاب هو السبب وهذا الغلط أبو شهاب حديثك روايات كدوى عن سفيان الثوري الشيخ حجاج كريفرا في صيح يا يباسي كدوى أما إمام حاكم كنقل حديثك أكاد عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل لطريق كي محمد كري كثيرة عن سفيان نابي شيخ كي حجاج في صنعة صنعته عن رجل عن أبي سلم فذكره كوابو حديث المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم حديثك حديثك حسن وكي شيخ الباني رحمه الله لا صحيح هي رقم نص دوسيوبينج لصحيحاتها وحسنه هناك بحديثك حسن دينوى الغرو ولا ولا بس ما ما روا كريم والفاجر خب لئيم ينخب خب لئيم خب بكسر جاء المؤمن غر الغر هو الذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره إيمان دار غر يعني دا إيمان دار أو هاي ناو دار وياك قاية هالكل دواري ألين برو بيشتياك قاية ناو شار أو أو إيه إيمان دار لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره ومن كان هذا سبيله أمين المسلمون من لسانه ويده وهي صفة المؤمنين صفة ايمان دارشيا خلق أمين للسوماني خلق ترسان هل هر أستر أستر بنمنا هونك متزمنين بسنة وبدينة وشتي كان هبه سكان بمسلمانك هيا متزمك هيا بويك وعلى سر السنة هيا بلن فاجر تعريف فاجر ظاهره خلاف باطنه هر كسيق ظاهرك خلاف باطنه بو وفاجر أو الصفة كسيق منافق دعا الفاجر ظاهره خلاف باطنه لأن باطنه هو ما يكره وظاهره مخالف لذلك أدل ورقي له أن يشتب الله لظاهره وعبشان أم تعريفاني بو غير كريم؟ بو فاجر كريم تعريفي طحاوية شيخي ألباني لسلسة صحيح، هنقلي لي وآكاتب المؤمن غير كريم يعني إيمان دار باكا وبرريزا أقبل كديتها جمعي شي حرفي بكين نزيق لوا دار باك وبرريزا والفاجر بيعو خراب خبن خب لئيم خب يعني في الباز خب كسر يعني الخداع ورجل خب بفتح شاته بالفتح تسمية بالمصدر بلن بخب اشترا بلن خب لئيم يعني في الباز سبلا يعني الفجر هيجلا برشاونة بوا في البازة هيشلة برشاوينية قرام بماندار باكة برزا حديث حسن وذكر الحاكم حلته وهي ما أسند عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلم فذكره أم طريق طريقي إمام أحمد يعني حديث إمام أحمد وأبو داوود وأبو الشيخ في الأمثال من طريق أبي أحمد عن سفيان به أمام الباني للصحيحة الله قال الباني، ولكنه في معرفة العلوم لمعرفة معرفة علوم الحديث ذا الباني نقل له وكذا حاكم أعله بأن الحجاج لم يسمي شيخه في رواية سفيان عنه بل قال عن رجل عن أبي سلم وهي رواية أحمد أبي داود وهذه علة غير قادحة الباني الله وهذه علة غير قادحة فقد سماه سفيان عنه في بعض الروايات الأخرى وهي ثابتة عنه سمع علة لشونك دابا عن رجل هاتوا لشونك رجلك سميا ناغي هاتوا كشيخ حجاج كري فرافصي بنتي لا يحياي كري أبي كثير كان ضعيف حديث كشية حديث حسن تنبيه قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابقة كحديث الزهري عن سفيان الثوري وهو خطأ غريب من مثله كحديث الزهري عن سفيان الثوري وهو خطأ غريب من مثله فإن الزهري أقدم جدا من الثوري يعني لتدريب ده سيوطي عليه كحديث الزهري عن سفيان الثوري يعني كأنه الزهري يروي عن سفيان الشيخ احمد محمد الشاكل عليه وهو خطأ غريب من مثله يعني معقول السيوطي يشتوى نزعني فإن الزهري أقدم جدا من الثوري يعني قولة رأل ثمن ولم يذكر أحد أنه روا عنه كسجنيوت والزهري له رواية عن سفيان والصواب كحديث ابي شهاب تماشا ابن شهابك اللي تكداو والا اوله وتم كحديث ابي شهاب ابي شهاب حناطبو كناوي عبد ربه ابن نافع كحديث وتي الزهري بوشي بوتي الزهري جري واي انسان شتيكي شيب سخ نبته ابن شهاب ابو شهابه ماي كثير يعني هو كان يتري ابن شهاب شيء بخفيه معروفه الزهري الزهري فإن الزهري أقدم جدا من الثوري ولم يذكر احد انه روى عنه والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث وأبو شهاب هو الحناط بن نون واسمه عبد ربه ابن نافع الكناني والحديث عنه في المستدرك للحاكم فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب وظنه ابن شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار يعني مشت سرصر هنا لكاني علماء ما كانت كانه كات غلطك غلطي زور زور سيدك يعني معقوله ما نزانيت رحمهم الله ورضي عنهم ابو فيرمانك يعني قوري قوري غلطي قوري قوريك بلان إنسانة رحمهم الله رضي عنه. ثم إن العلة التي أعلّ بها الحاكم هذه هذا الحديث غير جيدة بل غير صحيحة يعني ما علّا أو علاق عليك قادحني وكو من البانيوتي لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى ابن أبي كثير يعني أقرب تنهابوا له وجه بلا غير الثوريش غير أبو شهابش عن الثوري كسان ترها تنا نبي يحيان هنا ولا لسنة كذا فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الدريس فروياهه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وله أيضا شاهد رشاهي كترشى أجعله لا وإن شئت فسمه متابعة قاصرة قوي متابعيه قاصر اش اصطلاح المتابعيه قاصر وكيسدركه رواه عبد الرزاق عن بشير بن رافع عن يحيى بن أبي كثير باسناده ما دام باسناده متابعه ومتمن لسراجحي قول حافظ كاويا متابعه وشاهد اصطلاحا ليك جوازا ومتابعه ويه في الطريق ثابت شاهد ويه طريق ثاني في ديوته صحابين آخر ف فانتقض تعليل الحديث كابو ام حديثا معلني ونجات ابي التعليل ب... بسبب يعني بغلط ابي شهاب الحناط وانظر اسانيده في المستدرك وبالله التوفيق اما جنس حوثم بولا اجناسي علل الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة رابي ومن هي أدرك شيخه وسمع منه هم معاصريها وهم سماعيشها شي أحاديثي شيها ليو بلان هندك حديث هي ليونيت مثلا حديثك يعني شن حديثك رابي وابوا رابي وابوا لشيخكي وبيسويت بلان كشوفت فلانة شاعرية الله شاعرها شيء حدثك بقى سكذبت يا أولادا أم نبيستوا ليهوا؟ كوابو أبي بزاني. أجرنا من زاني سمعك كافي. برجع زاني من فلانة حديث يا فلانة كوملا حديث ليه ونيتي أو أو حدث ثانة؟ أجر روايات الكلام منقطع. كذ ز ز زاني نبيستوا. فلانة زاني يعني معاصرة ينلقى السمعي مطلق كافي. ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة أو حديثان كلي ونبس وتعيينا أجر روايتك بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه أو علأ أو حديثان أوياك أو حديثان تعينا لا شيخ كيوا نبيس كحديث يحيى ابن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث يعني إلى آخر الحديث أم حديثة أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أم حديثة حديث انس إمامي حاكم أرشي قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه رواية رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث يعني يحيى ابن أبي كثير سمع لكن لم يسمع منه هذا الحديث هل لكش العلماء أجبنيت عن التراجم يحيى ابن أبي كثير هل علم العلماء أتي يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من أنس لم يسمع من أنس مطلقا أو غلطاً. سمع منه لكن لم يسمع منه بعض الأحاديث ويحن عندك علماء هل يحيي كل أبي كثير لأنا نبي ستوا بلان أوي لم لما سأل أوي أنه لم يسمع منه بعض الأحاديث إيكي قلو حديثان أمي إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث تماشا سندكي حاكم بوشيواء إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث ثم أسند عن يحيى يعني ثم أسند الحاكم عن يحيى قال حدثت عن انس فمبني المجهول الله حدثت عن أنس تماشا لحاشيك ما منسائها هاتو يحيى ابن أبي كثير لم يسمعه من أنس وقال ابن السكن منقطع ثم أسند عن يحيى قال وحدث عن أنس فذكره كوابون أن يكون الرابع عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة ما الجنس الكترلا أجناس حديث معل جنس نويام التاسع أن تكون طريق معروفة أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق فيقع من رواه, في فيقع من, رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم كحديث المنذر بن عبد الله الحزمي عن عبد العزيز بن الماجيشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم دعاء استفتاح شن دعائك اختلاف اختلافك اختلافي التنوع لك لو دعاء استفتاح بديت يلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله, إل... لا اله الا غيرك اسم سنديك هناك المنذر بن عبد الله الحزامي لكي روادك عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الى اخره ام سند سنديك ضعيفه سندك ضعيفه بوشي ان تكون طريق طريق كطريق ابن عمر هذه وكم طريقك يا سهل سيبركك كتبت وزي ضميدك تكون طريق نسالي طريق ابن عمر الاتي ان تكون طريق معروفه يروي أحد رجالها لسري يروي أحد رجالها بنسا كعبد العزيز بن الماجش يروي أحد رجالها حديثا يروي أحد رجالها حديثا لسى الحديثان بنسا كطريقي كطريقي علي كطريقي علي بن أبي طالب الآتية هذا الطريقي كثيري ليس لم حديثة طريقي كثيري هي عن علي رضي الله عنه أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا فأنا عبد العزيز بن الماجيشون أل حديث يقول حديثك روايثة حقيب أمس ندوني أمس ندك أخي ابن عمر لا فلا النبي عبد العزيز بن الماجيشون أل أن لديك دا one حديث فيقع من رواه من تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بن المنذر بن عبد الله نموناتها نبو بنموه بقى آساني بقى شوية لسد اوانا من حديث الرواية كم لهاوكار هوكار لها يوسف يوسف لها ابيتر بمشيوه من وعزانها موجارية اجل هاوكار حديثي بيبو يرويه عن يوسف عن عن, عن, عن شيخي روجك ديت بو نمونا حديث رواياتك عن عبد الله عن جلوان باشا يكثر من أعلم شيء يكثر نازلا مو حديث أم حديث أم حديث بونمونة طريق كثيرية يا روايتك دول الفلانة يكثر علم عن هاوكار عن يوسف بويا أن تكون طريق معروفة ما طريق معروفة كا كبسمت هاوكار عن يوسف يروي أحد رجالها حديثا هاو كار هو هاوكار يروي حديثا من غير تلك الطريق نعم طريقي عن يوسفنية فيقع من رواه من تلك الطريق أنا بون من يكسر بناء على الجادة ها دائما كهرشيك ها بيمن شيخكم أمو لمو روايتكم أقع في الوهم يكسر لجاتي أوي لم روايات بكم عن عبد الله عن جيلوان يسأل ألم عن هاوكار عن يوسف عن شيخه بويه يك يجلد طريقة كان بوشيو دائما أبي أعاد ليه في الشيخة كده مجار روايات كده مرجنية عن شيخه الذي تعرفه أنت لوجه الطريقة كتريشها بيه راس الشيخة تويه تولوا روايات أكي ولم أقول لشيخي تريه لوجه لا يوسف رواياتك لوش لا عبد الله رواياتك لوش لا رزقان رواياتك تويه أعاد ليه بي. لشيء رياض لشيء نقل أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من تلق من غير تلك الطريق يعني الطريق الأولى فيقع من رواه وتمكى المنذر ابن عبد الله بناء على الطريق المع عنده بناء على الجاده الجاده يعني الطريق المعروف عنده في الوهم كحديث المنذر كحديث المنذر ابن عبد الله الحزامي عن عبد الله بن ماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث قال الحاكم حاكم الله لهذا الحديث علة صحيحة الله علية شيا علة أن تعتبر علة والمنذر ابن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه أخذ طريق المجرة فيه يعني سككيه تورج توه يكسر شون كسر كيده سيرسكو يتدتوه أخذ طريق المجرة يعني شون يعني ما بس أويه أبعد جدا في هذا الاسناد يعني أويه بيزان الكينك هرختك بقديف الروعة أما ختك يقدو شو ولهذا الحديث علة صحيح والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه ثم رواه بإسناده يعني أحمد محمد شاكر الله ثم روا الحاكم بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز بن الماجشون أو كاتا حاكم بس نادي عبد العزيز بن الماجشون روايته قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب كابو طريقي كثيرة راسه بس كثيا بس عبد العزيز بن ماجيشون ومرجنيه هرش يقل لعبد العزيز بن ماجيشون بيت إلا طريق كونك هي ك المنذر بن عبد الله جنسي دائم لعلال العاشر ان يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجهه حديثي حديثي وهي وهي وجه حديثي حديث جاري جاء رواه بما مرفعي كذا وجه رواه بما بموقوفي كحديث ابي فروه يزيد بن محمد يزيد بن محمد لا يهمت يزيد بن محمد خوي صحيح يزيد كري كحديث ابني حد كحديث أبي فروة يزيد يزيد ابن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه حدثني حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمشوك خوي خانو غلط دعيت مبلغ حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمشي عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد رضوء هرك سيرنا ركيدا فيك <تصفيق> نبيك دينك قع قبة يعني فيك عندك تب تبصم أو كاتا على شيء نركي دوارا كاتوا ولن تزن ركينا شكت ولا وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءِ أَمْ حَدِيثَةَ بَمَرْفُعِيهَاتُ وَمَوْقُفِشَاتُ أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه إِسْلَيْرَبَ شِيهَاتٍ مرفوعاً ثم ذكر الحاكم علته فاشن إمام حاكم اللكي باسكدوة وهي ما روى يعني روى الحاكم بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر يعني من قوله يعني جابر وقوله خلقنا يود مرفوعا جابر تريث من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الولو فذكره باش باش نسترأم حديثي أم مثالك هنا كحديث أبي فروة يزيد بن محمد يزيد بن محمد والصحيح يزيد بن سنان اقبتش نسر سنني دار قطني شنك حديثك مام دار قطني روايتي كدوا دار قطني في سننه من طريق يزيد بن سنان عن الأعمش به للسنن اداره قطني بمشيعه وكيف سيخنم حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل وأبو بكر النيسابوري الحسن احمد ابن محمد ابن يزيد الزعفراني قالوا هل شكان روايتك ابراهيم ابن هانئ قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان محمد كري يزيد كري سنان باش. قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سليمان الأعمش كابو أم حديثة يزيد كري سنان محمد كري هيا محمد كري يزيد كري سنان يروي عن يزيد بن سنان يعني عن أبيه قال حدثنا سليمان الأعمش لي رأوتيك حديث أبي فرو <تصفيق> أبي فرو وفعلا يزيد كري سنانة بلام لي رأي الناوي يزيد كري محمد عدو كشوش ويا الأخوة ولاحش كي يزيد ابنه محمد شيخ البنياء ضعيف بلام محمد كري يزيد معناه محمد كري يزيد ضعيفة محمد كري يزيد كري سنان ضعيفة لي رأوتيك يزيد ابنه محمد قال حدثنا أبي. والله محمد من محمد بن يزيديه محمد كري يزيد يزيد سنني دار قطني 68 يزيد بن محمد قال حدثنا ابي عن أبيه يعني شيبانيه يعني بكات جد يزيد كوري محمد كري يزيد انجا سنان يعني يزيد كري محمد كري سنان ويا او دجال حدثنا ابي عن ابي غلط زياده عن ابي نابه يزيد بن محمد ب كان يزيد بن سنا قال حدثنا ابي فعلاش يا سنا عفوا يزيد بن سنا بالاميكشتي اذا او من دروس كده كتب كشك ما بده بسبب ا ابو فروا يزيد بن سينا كتب باوكيشي وباوكيشه مثل راويجنيه راويجنيه راويجنيه اي اول السنه اللي عشان طبيعه عشان كل السنه دي على محمد بن يزيد بن سينا قال حدثنا يزيد بن سينا وابو فروش فعلا كي ابو فروا الرهاوي يا الرهاوي يزيد كر سنان اسهر كم كان محمد كر يزيد كر سنان بها ضعيفه يزيد كر سنان شر ضعيف بلان يزيد كر محمد منيه محمد كر يزيد كر سنان من هي ضعيفه يزيد كر سنان مش من هي ضعيفه او ايش خرباني لحاشي كان سيدي يزيد بن محمد حاشيه رقم 50 ضعيف يزيد كوري محمد ما نيرنيه لم لم سنه دي دار حقوقني محمد كوري يزيد ما ن هي ضعيفه يزيد كوري سنانش ما ن هي ضعيفه وصوكاتي فروه يزيد ابي <تصفيق> كوري سنانا وايش مشكلتك ما ن لونيه كابو اكري غلط ينكتب لنا نقلك كحديث أبي فروه يزيد بن محمد نجاتي يزيد بن محمد يزيد بن السنان والصحيح يزيد بن السنان ما سمعت يزيد بن محمد حدثنا ابي يعني يزيد بن السنان يزيد بن محمد محمد حدثنا أبي يعني يزيد بن سنان عن أبيه زعيم يعني بيت جد زيد يزيد حديث كحديث أبي فرو يزيد أبلا بن محمد أخوه أب فروخ يزيد يا يزيد في فري سنانا. ما بس يعني يزيد يزيد بن محمد ابن يزيد أبيه يزيد بن سنة. ابي يزيد يعني يزيد بن محمد بن يزيد ايوان من نية يزيد كري سنان من هي محمد كري يزيد من هي سنة لكي دار قطني اوها ما هو؟ قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سليمان العمش شاهم ما أجلت. عموما ام حديثا مرفوعا ضعيفا مرفوعا ضعيفا حدق العلماء عليهم وكما ابن بهقيله سن الكبرى عليه رواه ابو شيبه ابراهيم بن عثمان فرفعه وهو ضعيف والصحيح انه موقوف والصحيح انه موقوف ثم إن الحاكمة أو هدجنسية إذا كان توابا فاشن احمد محمد شاكر الله ثم إن الحاكمة لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع وبقيت أجناس لم نذكرها أما هنديبون مثال نمثال أم دجنسة أم شتريش فيها وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم وعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث أوش بزانك عندك إلا يا نبيته وكاري أويك حديثك كتشيبكات لصحيحة ذرك ذيك تضعيف وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده إلا وهيا لسندها دون المتن زرني بومة نك نابت لصحته بإسناد آخر صحيح. بلام لدواء لتعنت جناشه. أجز معلول به وسند تريشي النبي أو حديثك تأثير لي أكثر. بيا أجعل لك قادحه لصحته بإسناد آخر صحيح. <تصفيق> بس سندك تلاتة. كالحديث الذي ذكرنا من رواية يعل بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار. وقلنا إنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار إذ هو محفوظ من رواية الثورية عن عبد الله بن دينار وعمر وعبد الله ثقتان لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق أن لم حاشنا باسمانك أما, أما علب عليك إصطلاحي وقد يطلق بعض العلماء وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي الكذب جاء رواي هندق لعلماء علاء بكار إهنان بشوي شرها ومطلق نكبو مثلا بو كذب رابيش بكار إهنان بو غفلي رابيش بكار إهنان بو سوء حفظي رابيش بكار إهنان او نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة فيقولون مثلا حديث إذن ضعيفة. ألا هذا الحديث معلول بفلان. لبلوى الكذاب هذا في سنده. سيء الحفظ في في سنده. بويا أما من باب إطلاقا صراحة نية شو هذا الحديث معلول بفلان مثلا ولا يريدون العلة المصطلح عليها. نك علة صلاحي. لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية شوكا إلا أويكا بأسباب خفية بعدها لو بسقط بأواني ظاهر نبي التي تظهر من سبر طرق الحديث سبر يعني تتبع سبر يعني تتبع والاختبار يعني زوجة إلا لكي شهادت لا حديثيك هذيت كسنة بيت ظاهر متصل بي. لا حديثيك دا بيت رجال كان ثقبت لك أقل كسك لا حديثيك دا بيت سقط الظاهره بيه رجالكاني كان ساقط بن ضعيف جدا بن بسيقني ابو عيلا أبو الا تظهروا من سبر طرق الحديث التتبع الاختبار يعني الأزمان العربية كلمة سبر أو تريد سبرت الجرحى سبرا برمزامك بني بن ليس من باب تعرفت عمقه تعرفت عمقه حتى لبنجو بنواني حديثك زور, زور وقد اطلق ابو يعلى الخليلي في كتاب الارشاد العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف سخليل اللي بكار وبوشي ما على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو ارسالي من ارسل أم إرسال يعني الانقطاع تعا بغد الاصطلاح علماء هذه حتى ام إرسالش بس مرسلنا نحو ارسالي من ارسل الحديث الحديث الذي اسنده الثقة الضابط يعني حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول يعني صحيح وما هي ف발دت شكه معلولة كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ صحيح وما هي معلولة صحيح وما هي شاذ فالت صحيح ما هي معلولة صحيح شاذ صحيح باعتبار اتصال سنده من السقط والانقطاع الظاهر يعني سندك أخوين تواجه مشكلة له بالان سريع لاك يسير شذوذك يسيرك ايش يا شاذ يان معلل كابو استه او حديثيك معلول بيت يا شاذ بيت حديثيك صحيحه اي اجت قلت لي صحيح شاذ كابو صحيح باعتبار اتصال سنده في الظاهر وشاذ باعتبار العلا التي توجد فيها بو معنايا بوي ما هو صحيح معلول شو كناكلي الصحيح بمعلول ايش بيت ضدان لا اجتماعا بالان باعتبار باعتبار باعتبار السنه وباعتباره مجموع الحديث كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ بوي لسربنسه لسر صحيح معلول وصحيح شاذ بنسه هذا شيء كريك تعليقه أي صحيح <تصفيق> صحيح باعتبار اتصال سنده من السقط والانقطاع الظاهر وشاذ باعتبار مجموع الحديث باعتبار اتصال سنده وشاذ ا صحيح معتبر صالح من السقط والانقطاع الظهر وشاذ باعتباري مجموع الحديث يعني حديثك كل حديثك بيوت شاذ والشاذ ضعيف هو مش بنساه بيقول لك ضعيف, شاذ ضعيف صحيح, صحيح ولم يقصد بهذا التقييد بالاصطلاح ما بس ليرهشين ما بس تي ومثل له بحديث مالك في الموطة أنه قال بلغنا أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته للمملوك طعامه وكسوته كسك كجادة ستتوية يعني لجادة ستتوية خادمة يعني أميان عبدا أبي خوراك شب أبي فرواه مالك معضلا هكذا في الموطا تنكوتي بلغنا بلام لدروي موطئ روايتي كدوة ورواه موصولا خارج الموطا فقد رواه ابراهيم بن طهمان امانه لمخرجين روايتين كدوة والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة حفوا عن محمد عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه كابو دوكز لسندكية سقطا بلغنا وتي شي موطأ أنه قال بلغنا لنيوان مالك وابو هريرة دو كسي دوكسي محمد كري عجلان عن أبيه بيوتي معضل لموطأ دوكسي دو سقط كدوا اسقاط كدوا فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا صحيحا قال بعضهم ذلك عكس المعلول أمن منك هناك وابو وحديث صحيح معلول دقيقني حديث صحيح معلول أبسا لدك متصل باتصالك ظاهر بس استع مالك الله بلغنا أن بهريرة ظاهرا س سندك متصليا معضلا معضلا مثالك الدقيقني صحيحني بويا قال بعضهم وذاك عكس المعلول ما عك بعكسه وبيشوعني وهذا الكلام صحيح عم كثر تواه وذلك عكس المعلول فإنه ما ظاهره السلام معلولشيا ظاهرة السلام بإتصالها صحيح به ف. فاطلع فطلع فيه بعد الفحص يا فطلع فيه بعد الفحص على قادح فرندوي بحث تنقيب تفتيش دوى قادح حكه وهذا كان ظاهره الإعلال بالاعضال مثل ذلك هنا من تواشيه ظاهره كي خرخ عله ويناكره والله صحيح معلول صحيح هي ظاهره سقطت وهذا ظاهره الإعلال بالاعضال فلما فتش تبين وصله وراندويت تفتيش سيركن بعكس ولجاته معلول بيت معلول نية موصولة مثالك دقيق نية ونقل ابن الصلاح وتبعه النووي ثم السيوطي أن الترمذي سمى النسخة علة على أن الترمذي سمى النسخة علة من علا الحديث عندك العلماء ابن صلاح نووي والسيوطي وشان الترمذي ناوي نسخ ونقل الصيوطي في التدريب التدريبي عن العراقي أنه قال فإن أراد يعني التمذي أنه علة في العمل بالحديث فصحيح أجر نسخ بلع علة في العمل بو كأتأييش بالحديث بك كأيشد بيكر وبلمن سخ بو علة أن علة علة نجلس حديثك علة كنا علة إيش بالحديث بو يبدو منسوخ أقل روي عمله وبحديثك منسوخ في بلان علا نسخ علاقا يدينيا أو في صحته فصحيح لأنه علة في العمل بالحديث فصحيح أو في صحته بلان أقل بلان للصحة حديثك يعني نسخ علاقا في صحته فلا اشتوانا به لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخ شنك شندين أحاديث مانها صحيح شنك إج مشكلة إيش للسناد يعني؟ بلام من سوقيش. والذي أجزم به أن الترمذي ان كان سما النسخة علة، ألا أويك الشكم تانيه؟ جزم بوج جزم في الترمذي أجر أم نقل ليه وصحيح بيت نسخ إلا فإن لم أقف على ذلك في كتابه ولا أجده فيه بعده. ألا من نبيني؟ لو فإن ما, أجر فإن ما يريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط، أو علاك في العمل نك في الصحة، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته، لأنه قال في سننه. كنت إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام. حديث الماء من الماء، كالمسلم دهاتوا في أول الإسلام، يعني منسوخ. هو معلو حديثك صحيح رأي في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك بلان دعي نسخة لوتر بشر قال صحيح نبيت أجر صحيح نبي بوش نسخ كده تواجه أبو نس ماذا نسخ كده هو صحيح فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح بذلك بشر ثائر موفق إن شاء الله بركاته بإحسان